بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَرَىٰ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ بَصَرًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَفِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ ما نزعناها منه إنه ليأنس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء أمست هولاً لا يقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فقولوا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 أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاس عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اسْتَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ فِينَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلْمٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده وأتاني رحمة من عبده فعميس عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَهُ إِنْ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ يَأْرَاهُمْ قَوْمٌ تَجَاهَلُونَ وَيَا قَوْمٌ مَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا طَرَدُهُمْ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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جلالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وَأَسْمَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُقَاْتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَؤْمٌ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا صَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مُجَرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهْيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ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 وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 إما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آهد بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ وَلَهُمْ عَلَمٌ خَالِيٌّ وَلَهُمْ عَلَمٌ خَالِيٌّ وَلَهُمْ عَلَمٌ خَالِيٌّ وَلَهُمْ عَلَمٌ خَالِيٌّ وَلَهُمْ عَلَمٌ أنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتهم.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 فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة تضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 وَإِنَّهُمْ لَكَانُوا آثِمِينَ غير غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ الرُّسُلُ لُوطًا ثِيَ أَبِيَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 وَاسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ اتُوبُ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَسْقَاهُ كَفِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يا اعز عليكم من الله واتقتتم ورائكم زهريا ان ربي بما تعملون محيط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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المغفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل واننا لم نثوهم نصيبهم غير منقوف ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 إنه بما تعملون رصيد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تفرون